بوك تو أدخي أربعة أربعة سكولاشي في المدرسة في المدرسة ساد وارد أين نحن؟ أين نحن؟ سكولاشي وارد نحن في المدرسة نحن في المدرسة المدرسه <تصفيق> عندنا صف عندنا درس اسني مستავლهبي اريان هؤلاء هم التلاميذ <تصفيق> هؤلاء هم التلاميذ. <تصفيق> هذه هي المعلمة هذه هي المعلمة كل <سؤال> هذا هو الفصل <سؤال> هذا هو الفصل <سؤال> ماذا نعمل <سؤال> ماذا نعمل ظبت نحن نتعلم. بت نحن نتعلم الغة نح نتعلم لغة ما الإنجلي أنا أعلم الإنجليزية أنا أعلم الإنجليزية ش است سبس. انت تتعلم الاسبانيه انت تتعلم الاسبانيه ايس هو يتعلم الالمانيه هو يتعلم الالمانيه نحن نتعلم الفرنسيه أنتم تتعلمون نحن نتعلم الفرنسية تكვენ ستاولوبت ايتاليورس أنتن تعلمنا الإيطالية أنتم تتعلمون الإيطالية إيسيني ستاولوبن روسولس هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسيه هم يتعلمون الروسيه تعلم اللغات شيء ممتع تعلم اللغات شيء ممتع تشوين غويندا نحن نريد ان نفهم الناس نحن نريد ان نفهم الناس كوين ادميانبتان لا باراكي نريد ان نتكلم مع الناس نريد ان نتكلم مع الناس